الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا استووا اعتذروا استووا الله اكبر الله اكبر اللهم ارسل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 وثمود الذين جابوا الصَّخْرَ بالواد وفرعون دي الأوتاد الذين طغوا في البناد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمًا وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانًا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتاكلون التراب اكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاءت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 فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر